بسم الله الرحمن الرحيم خذ التقويم وانشر الأيام كلها بتلقى في عشرة أيام وتكلم أهل النبي عليه الصلاة والسلام كلام مختلف تماما قال ما من أيام تقويم السنة كلها ما من أيام العمل الصالح أحب في إلى الله فيها وفي حديث أنه سنة المحمد أعظم وأحب وهنا خير من هذه الأيام يعني عشر غل حجة عندهم الآن ان في أعمال في الدين في صلاة وفي قيام في الليل أن تنجهدك ويتعبك بنوم صح؟ وفي زكاة تدفع من مالك وصدقات ولا وفي صيام يجوعك وفي وفي, وفي وفي وفي لكن عندهم أعظم شيء انها الروح تقدم في سبيل الله صح؟ أعظم شيء ما في أعظم من الروح الواحد يدرس عشان يمتع هل وهو حي ما في أحد يقول أنا ما بيت عشان إذا موت أتمتع ببيتي لا مملك خلاص صح؟, صح. صح. فالصحابة يعرفون أن أعظم شيء ممكن للإنسان يقدمه لدين الله أنه يقدم روحه، فقالوا روح. روح. روح. روح. يا رسول الله الكلام هذا خطير يعني أحسن أيام مرة مرة قال مرة أحسن أيام قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله يعني لو أروح أطلع نفسي في سبيل الله لله قال. ولا الجهاد والله كأنها صاحقة على رؤون صاحبه قال ولا الجهاد توقع يقول لا توقع أن يقول لا أن يقول له الغفر للشهيد أول قطرة دم تخرج منه فكي يشفع في سبعين من أهله قال ولا الجهاد في سبيل الله حتى الجهاد أنت أحسن منه. قال إلا رجل أي صفات هذا الرجل لا صفات رجل خرج بنفسه وماله يعني جاء البيت وبيع راح أفرغ الصك ها وبيع البيت وأخذ الفلوس سيارة عنده باعه وأخذ الفلوس عنده نهاية خدمة من العمل خذها فدها بعدين ودع أهله وأولاده وأمه وأباء كلهم وأبيه وطلع من وراح لو من 11 عشر من الحجة وهو يجهد ألين تسعة الحدي صام وهو يجهد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 أنت حسن من؟, أنت حسن من،, أنت حسن من. طيب. طيب،, طيب حتى لو خسر مالك كله, كله، ورجليه كله، واطرافه كله، إيه،, انت إيه أنت حسن طيب, طيب، لو, مات لو،, لو،, لو،, لو مات ورجع ماله نزف نزف في سبيل لين المال بس رجع ماله أو شيء من ماله أي شيء من أحسن أنت قال النبي عليه والسلام في آخر الحديث. آخر, الحديث. آخر الحديث ثم لم يرجع من تبعيضية ذلك بشيء إذا أرجع منها أي شيء أنت حسن شاهدت كدرة حاند الله وانت كاعد طيب أشيء إذا أسوي في هذه العشر تكفى حبيبي الغالي صن بكرة قولا حاول تراها غالية. غالية, غالية غالية غالية عيام بفوق إن كنت حبيبي الغالي إذا جلست مجلس ما تبوز لو في نفسك استغفر الله وأتوب إلي اللهم غفر لي وأتوب علي إنك أنت ورحيم سدعين مرة حاول فهالأيام بالذات كلها. إذا كنت ما تقول لا إله إلا الله مئة مرة كلها. إذا كنت تجي المسجد متاخر هذه الإقامة العشر أيام دي حاول النهي الأذان وانت تستوب أو بعد الأذان وانت حاول. إذا كنت ما تصلي سن الرواتب فيها العشر بالذات باقي ثماني حاول. طيب سجودك لا يصير زي لا معارية طوله شوي. إذا ما تقوم قم هلا عشر أيام. Bis, ik wil je het kopen. Deze zijn niet Maar Allah. Wat gebeurt er? Hoeveel wordt je je